بسم الله وبالعظيم صلى الله عليه مبارك على نبينا محمد أما بعد فهذا الباب الثاني من أبواب هذا الكتاب المبارك والذي يتعلق بالحرص على الأدب أدب النخط وأدب الدرف وقد انتهينا إلى قول المصنف رحمه الله حرصهم على ملازمة الشيوخ والمؤدبين يعني الإشارة إلى حرص السلف على ملازمة الشيوخ والمؤدبين يعني ليتعلموا منهم ويستفيدوا كان طلاب العلم في الصدر الأول يعتمدون التلقي المباشر من أفواه المشايخ عبر الملازمة الطويلة لهم منهجا ثابتا لهم لا يحدون عنه في طلب العلم التلقي المباشر هو المنهج مع النهم والمسابقة والبكور ومزاحمة العلماء بالركب النهم يعني الاجتهاد في الطلب والمسابقة يعني التنافس والبكور يعني علو الهمة والحرص على الاستفادة من أول الوقت ومزاحمة العلماء بالركب سئل الإمام مالك رحمه الله اي يؤخذ العلم عمن ليس له طلب ولا مجالسه فقال لا فقيل اي يؤخذ ممن هو صحيح ثقة غير انه لا يحفظ ولا يفهم ما يحدث فقال لا يكتب العلم الا ممن يحفظ ويكون قد طلب وجالس الناس وعرف وعمل ويقول معه ورعا هذا منهج وضع الإمام مالك رحمه الله لمن يؤخذ منه العلم وواضح منهم أنه لا بد أن يتحل بجملة من المعاني ليس معنى واحدا كما يفعل كثير من الناس في زماننا حتى أن بعض الناس يكتفي بأن يجلس مرة واحدة في كتاب واحد وربما استعجل فأخذ ما تعلمه وذهب يعلمه وهو لم ينضج بعد ولم يكن له شأن في بقيه هذه الأمور التي ذكرها الإمام مالك رحمه الله يستعزل أن يعطي قبل أن يأخذ وهذا فيه أثاة كثيرة قال رحمه الله تعالى لما سئل أي أخذ العلم عمن ليس له طلب ولا مجالثة قال لا يعني بعض الناس يأتي بالكتاب فيقرأه ثم يشرحه ويعتمد على أنه نبيه وأنه يعني جيد الزهن قوي الحافظة ويفهم ما قرأه ويظن أن القضية قضية حافظة ونباهة وزهنة وهذا يعني في أسوأ ما يكون مجرد القراءة لا تكفي مجرد الذكاء والفهم لا يكفي فقيل يأخذ من هو صحيح ثقة غير أنه لا يحفظ ولا يفهم ما يحدث فقال لا يكتب العلم إلا ممن يحفظ هذه واحدة ويكون قد طلب يعني أخذ او اعتمد منهج التلقي المباشر اخذ عن العلماء والمشايخ وجالس الناس يعني احتك بالعلماء ووقف على ادبهم وسمتهم وهذا هو المقصود وعرف وعمل يعني جمع بين العلم وبين العمل ويكون معه ورع لا من الورع والديانه يظهر هذا يعني في سمته وفي حاله هنا يمكن وهذا يحتاج الى كثير مخالطه واحتكاك عموما وخصوصا باهل هذه المعاني كان ينظر الى بعض اهل الورع يتعلم منهم ورعهم والى بعض اهل الديانه يتعلم منهم ذلك والى بعض اهل العباده فياخذ عنهم ذلك والى بعض يعني من حسنت اخلاقهم يتاثى بهم في ذلك ويكمل نفسه ما بين هذا وهذا لكن في زماننا يعني عرف كثير من الناس ربما يعني يذهب هنا أو هناك يحضر الدرس فقط يسمع الكلام الذي يقال ويفهمه ويهضمه ويتصور أنه صار طالب علم وربما يتحامق ويسمح لنفسه أن يعني يعطي ويدرس وقد قل نصيبه من هذه الشروط التي ذكرها مالك رحمه الله ومرجع هذا الى النيه وينبغي الحذر في هذه الابواب هذا يعني موطن مزله صلى الله عليه وسلم وياتى وقد اشتهر في بيان ما يشترط في طلب العلم بيتان لامام الحرمين رحمه الله وقيل ايضا انهما للشافعي وهذا أشهر وهما في ديوانه الله أعلم. قال أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيانه زكاء وحرص وافتقار وغربة وتلقين أستاذ وطول زمانه لن تنال العلم إلا بستة يعني بستة أوصاف سأنبيك عن تفصيلها ببيانه وذكر هذه الستة ويمكن أن تكون بدلا من المجرور على ما ذكرنا يمكن أن ترفع على الابتداء فتقول زكاء يعني هذه الستة هي زكاء وحرص وافتقار وغربة المشهور في ديوان الشافعي زكاء وحرص وافتدار وبلغة والبلغة ما يتبلغ به العيش يعني يكون عندك موطن رزق والمتامل عامه العلماء يعني يجد انه اما ان يكون عنده ميراث فباعه وانفقه في الطلب او يكون عنده من يكفله من والد او والده او يكون له حرفه يحتلف منها ويكون همه ان يتكسب لسد خلته وحاجته وليس لمجرد التكسك ولهذا كان كثير من طلبة العلم يفتح دكانه فاذا باع بدانق ونحو ذلك يعني العملات الموجودة في زمانه يأتي له برغيف او برغيفين يغلق الدكان ولو بعد عشر دقائق ويشتري رغيفين ويصبر عليهما يوما، وفي اليوم الثاني كذلك وليس همه يعني هذا إذا كان طالب علم، وله حرف، وله عناية، ذكاء، وحرف، وافتقار أو استبار في زواية المشهور، وغربة يعني يتغرب في الطلب، وهذه قد يغني عنها صحبة أستاذ، ولهذا ذكر وبلغة هنا أقوى، وتلقين أستاذ. او صحبه استاذ في الروايه المشهوره وطول زمان هذه الصفات لا بد منها وكل صفه يحتاج اليها ذكاء المقصود الذكاء الفطري وليس ان يدخل اختبار ذكاء ويجيب يعني قريب من المئة في المئة او ليس هذا المقصود قد يكون قليل من الذكاء المتعارف عليه لكن هناك ذكاء فطري يعني لماح يفهم ليس غبيا بالدرجة لكن الذكاء الصدري الموجود الاستعداد هذا يكفي وحرص يعني حرص على الطلب واستبار يعني صبر لأن هذا الأمر يحتاج إلى صبر قد لا يفتح لك من أول مرة وقد تقرأ الكتاب مرة ومرة ومرة, ومرة حتى تثمه والمسألة مرات حتى تتقنها وبلغة ما يتبلغ به العيش وصحبة أستاذ والمصاحبة أحسن يعني القرب والتأثي والتعلم والاستفادة من السمت والخلق ونحو ذلك وكل هذا لا يجدي بدون زمان لأن الزمن هو الوعاء وطوله زماني يعني لا يتصور هذا كله في شهر أو في شهرين لكن يحتاج إلى طول زمان حتى ينتقل يعني هذا الطبع وهذه الشيم وهذه الخصال من مجموعة المعلمين والشيوخ وينتقل أحسن ما عندهم ويصب في هذا الطالب المتلقي. وقد قيل حيثما كنت فكن قرب فقيه. حيثما كنت فكن قرب فقيه. هذه كانت قاعدة عند السلف. يعني إذا نزل بلدًا فإنه يسأل عن أعلم الناس وعن من إليه المنتهى. في العلم والورع والأدب ومن يتلقى الناس عنه فيقرب منه حتى يستفيد وهذا من المصح للنفس وذكر في شأنها قصة أشار إليها المصنف في الحاشية وهي أن رجلا كان مجوسيا وأسلم فذهب إلى الشام وأتى بيروت فسئل عن أعلى بأهلها فقيل له الأوزاعي إمام الأوزاعي رحم الله وهو قرين الإمام مالك وفي طبقته فجلس إليه فسأله الأوزعي من أنت فحكى له قصته قال ألك والد قال نعم مجوسي لم يسلم بعد لأن هو نفسه كان مجوسيا قال ارجع إليه وافحمه لعله ينتفع بك فعمل بنصيحة هذا الفقيه فرجع ووجد أباه في السكرات يعني في الموت فقال له على أي شيء أنت أبوه يقول له أنت على أي دين فحكى له عن الإسلام فأعجبه هذا الكلام فأسلم ثم مات فكان المقصود أن هذا يعني انتفاع لنصيحة الفقيه ولهذا قالوا حيثما كنت فكن قرب فقيه والمقصود فقيه النفس وليس مجرد فقيه للمسائل والمعلومات والطالب المبتدئ يحتاج إلى نصح هذا الفقيه والمقصود أدبه ونتعلم من علمه ومن حاله ومن أخلاقه ومن عبادته ومن خبرته ومن تجاربه، حيثما كنت فكن قرب فقيه وذكر محمد بن الحسن الشيباني عن أبي حنيفة قال الحكايات عن العلماء ومجالستهم أحب إلي من كثير من الفقه. الحكايات عن العلماء، وهذا يؤخذ من كتب التراجم ومعرفة أحوال. وأخبار العلماء يقول أبو حنيفة أحب إلي من كثير من الفقه لأنها آداب القوم وأخلاقهم يعني بها يعرف أدبهم وخلقهم ومن ثم يتأسى بهم في هذا قال محمد ومث ذلك ما روي عن إبراهيم النخعي قال كنا نأتي مسروقا فنتعلم من هديه ودله نتعلم من هديه يعني في متابعة السنن وذله يعني في توظيف السنن على ظاهره وظهور ذلك في سمته وخلقه ثم أثند إلى أبي الدرداء رضي الله عنه قوله من فقه الرجل ممشاه ومدخله ومخرجه مع أهل العلم يعني إذا رأيته يمشي ويروح ويجي ويدخل ويخرج مع أهل العلم هذا من فقه وهذا في حدود الأدب اللائق مع هؤلاء العلماء وفي حدود القصد والنية إذا كان قصده من ذلك التعلم والاستفادة بخلاف ما لو كان قصده كسب الشهرة فإن بعض الناس يحب أن يكون حول العلماء لكي يعني يعرف ولكي يعني يشتهر أمره وهذه ما قصد خبيصة ليس بنافعة لكن إذا كان قصده التدين والتعلم والتأسي والحرص على التخلق بأخلاقهم والانتفاع ببركة علومهم وأدابهم هذا هو المقصود وعن مالك رضي الله عنه أو رحمه الله قال أتى نعيم المجمر أبا هريرة رضي الله عنه عشرين سنة كل من أم الصحابة وهذا يحمل على ما بعد وفاة النبي صافره نعيم المزمر من الصحراء أتا أبو ريرة عشرين سنة يعني كان يأتي لمدة عشرين سنة يتعلم منه من هديه وثمته ومن حظه وروايته أيضا ومن خلقه يعني دعوته حتى يستفيد وصاحب ثابت البناني أنا سبن مالك أربعين سنة شوف بقى السنين كيف كانت عندهم أربعين سنة وسابت وما أدرك من علماء الدنيا فلماذا لم يقتصر على خمس سنوات ولا سبع سنوات ولا حتى عشر ويذهب يفتح له يعني مركزا للإشعاع العلمي نعم لا. لا لا يحتاج إنه صادق ولماذا وأنا سيد مالك موجود يبقى إلى يعني أن يحتاج إليه فيما بعد وقد كان وقال مالك كان الرجل يختلف الى الرجل ثلاثين سنة يتعلم منه كان الرجل يختلف يعني يتردد الى الرجل يعني يتعلم منه ثلاثين سنة وكان حامد بن يحيى البلخي ممن أثنى عمره بمجالسة ابن عيين ما كون يحسبه بقى ثلاثين بقيت حسب واربعين بقيت حسب فالظهر العملية يعني زادت أثنى عمره ربما مات قبله نعم وقال نافع بن عبد الله زالست مالكا أربعين سنة أو قال خمسة وثلاثين يعني لطول العهد خمسة وثلاثين أو أربعين سنة وليس يوما لا بعض الأخوة يحذف أسبوع اثنين على الأسبوع الثالث يجي حالة اختناق خلاص ثلاث أسابيع يعني خلاها هو في أكتر من كده بعدين شوفوا الأسبوع الرابع يا كل شيء خلاص ثم ترى بعد عشر سنوات قل لك أنا كنت زمان باحضر في مدرسة كذا ومحصلش كل ده كان عشر ايام لا كان عشر ايام بيحطانه في الترجمة بتاعت حضرنا لفلان وكان زمان أيام الستينات والخمسينات ويحكي تواريخ وهو كاذب نعم لكن وبعض الناس ربما قصد هذا قال لك أنا أحضر يومين عشان أعرف أتكلم وأعرف وبعض الناس يذهب إلى شيخ من الشيوخ المرة الواحده ليتفرج عليه حتى إذا ما يعني أسير ذكره يقول فلان عارفينه وحضرنا له شوف ال ال الكذب والنصق الذي أصبحنا فيه يعني مرة وحدة ولذلك قد يبتلى بأن نفس الشيخ يأتي إلى نفس البلدة في المرة السنفلة يذهب له ويذهب ليه هو شافه ألم يرى هو في هذا القدر الكفاية والحمد لله رب العالمين نعم هذه همم يعني ال ال ال الطلبة في زمانه يذهب يتفرج على الشيخ حتى قال تعرف عارف رأيته رأيت جالسته جالسته ثم خلاص كل هذا يعني الذي كان السلف يفعله في أربعين سنة نحن والحمد لله من بركة الفهوم والعلوم يعني مخلصه في أربعين ساعة نعم أنظر يعني فضل الخلف على السلف نعم. لو ولنا السلف رأوا له لا يعني هؤلاء نعم قال جلست مالكا أربعين سنة أو قال خمسا وثلاثين كل يوم أبكر وأهجر وأروح كل يوم أبكر يعني أجتهد أقول أول واحد يجري واحد المسجد وأهجر والتهجير يعني السبق إلى المسجد وأروح يعني أتأخر إلى وقت الرواح يعني من الأول الوقت لآخر الوقت وأذهب يعني كل الهمة لم تضعف بهذه المدة كلها مش بعد 7-8 سنة أشوف الجماعة للجماعات الأجيال الجديدة اللي جاية أو من أفطر شوع أو أعد نفسي قديما نعم كما يفعل بعض الإخوة الآن شهر اثنين أولا كانت الجماعة جداد يبدأ يتكلم عن الأجيال الجديدة اللي طلع في الدعوة وهو بينه وبينهم يعني شهرين ولا ولا ثلاث ولا حتى سنتين لا, لا حول ولا قوة إلا بالله وهكذا كان الطالب يلازم شيقه ويقتدي به ويتخلق بآدابه إلى جانب تضلعه من علمه وتزوده من معارفه فمن ثم أثمر هذا النهج القويم طلاب علم يطيرون بجناحي العلم والعمل فمن ثم يعني ومن هنا من هذا المنهج أثمر هذا النهج القويم طلاب علم يطيرون بجناحي العلم والعمل ولا يقال عالم في الحقيقة إلا إذا كان عاملا فغير الجاري على مقتضى علمه هو والجاهل سواء غير الجاري على مقتضى العلم هو والجاهل سواء يعني إذا وجد عالم لا يسير على مقتضى علمه هذا جاهل. قال الساعي وإذا الفتى قد نال علما ثم لم يعمل به فكأنه لم يعلمه وإذا الفتى قد نال علما ثم لم يعمل به فكأنه لم يعلم بعض الناس يحضر العلم يحضر الدرس يحفظ المسائل ويتقنها ويعرف كيف يرد وكيف يرد على الرد ورد رد الرد ثم يذهب ويضع فيشة في ال يتفرج تلفزيون كمبيوتر نت وتمر به الثوائط والمخازي والذنوب والمعاصي ويرى أن هذه نقرة أخرى تماماً وهو ناوي إن شاء الله يحضر الدرس القادم ويذهب ويسمع في الدرس أنه لا يجوز والبيانة والسمت والصمت والخلق والكل الله كلام جميل ويفعل هكذا ثم يذهب فلا يمنعه هذا أن يعني يتفرج ويشاهد ولا يتحرج ولا يتورع ولا يستحي ووفى لهذا أي أي علم من هذا الله السلام عليكم على أبو رياء بن إسماعيل بن مجمع قال كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به ننظر كيف يقام بين العلم والعمل نستعين على الحفظ بالعمل جرب هذا. إذا عياك حظ حديث اعمل به تجنو يسفر إن شاء الله وسؤل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل يكتب الأحاديث فيكسر فقال ينبغي أن يكسر العمل به على قدر زيادته في الطلب يعني كما يجتهد في الطلب يجتهد في العمل ثم قال سبل العلم مثل سبل المال إن المال إذا ازداد ازدادت زكاته كلما كسر المال كلما كسر تبعاته كذلك كلما كسر العلم كلما كسر تبعاته فلو انك يعني راجعت نفسك وانت تمشي في الطريق وتنظر الى امراه صحيح انها تمر ولا احد يراك لكن لو انك وانت ترى نفسك وقفت مع نفسك وكنت خصما لنفسك وجعلت يعني تخاصمها وتقول فاين الله سبحانه وتعالى واين الورع واين الديانه واين العلم واين حديث ابي هريره واين فتوى ابن عباس واين قول الامام مالك واين اذكر النووي وحرمه اهل العلم والملخص الفقهي واجعلت يعني تلاقم نفسك حتى يعني تردعها هذا هو الوجه وهذا هو المطلوب وأين حياؤك تقول لنفسك أين حياؤك من الله إن لم تستحي من الناس ولم تستحي من نفسك فأين حياؤك من الله سبحانه وتعالى وكيف يكون موقفك غدا والله لا يعني رضيت عنك والله لا يعني في والله لا مكنتك من هذا والله يعني لا اطعمتك غداء او عشاء او يعني هذه المجاهده يترتب عليها ان تقهر النفس الاماره بالسوء واذا تعرضت مره اخرى تجد نفسك يعني لا تتقلب عليك تخاف منك، تقول لك الآن أنظر نظرة وتعطيني يعني درسا كدرس الآنس، لن أنظر، هذا المطلوب. وقالت أم صوفيان الثوري له وهي تعظر، كانت الأمهات يعني مربيات، الأم تعظر، ليس في المطبخ فقط وإنما يعني في مطبخ الآخرة. يا بني إذا كتبت عشرة أحرف فانظر. هل ترى في نفسك زيادة في خشيتك وحلمك ووقارك فإن لم ترى ذلك فاعلم أنها تضرك ولا تنفعك هذه امرأة من الأمهات تقول مثل السفيان ومثل السفيان من النبهاء نبهاء العالم من صغره ومع هذا فأمه لا تمنعه نصيحتها إذا كتبت عشرة أحرف معلومة عشرة أحاديث فانظر هل ترى في نفسك زيادة في خشيتك وحلمك ووقارك حتى اختيار الكلمات الخشية يعني الديانة وحلمك يعني الخلق ووقارك يعني السمت وهنا سلاسة أبواب مختلفة هي لا تقول كلام لمجرب الكلام هي تضبط ما تقول المرأة تعرف ما تختار الكلمة يعني جانب الديانة لا بد أن يزيد وجانب الخلق لا بد أن يزيد وجانب السمت لا بد أن يزيد فإن لم ترى ذلك فاعلم أنها تضرك ولا تنفع ومن البلاء أننا قد يعني حفظنا مع بعض الآن هذه المرة نحو عشرين حديثا أو يزيد فاستعر نصيحة أم سفيان رضي الله عنهم وعنها وهم أبرك منا كثيرا وانظر لنفسك هل ترى في نفسك زيادة في خشيتك وحزمك ووقارك فإن رأيت فأنت أنت ولا نعم الرجل أنت وإن لم ترى ذلك فاعلم أنها تضرك ولا تنفعك وأعيذك أن تقول بما أنها تضرني ولا تنفعني خلص هفعت عن الشر نعم وأترك هذا نهاية الحماقة وإنما ارجع وطالب نفسك بالخشية والحلم والوقار حتى تنتفع وعن الحسن رحمه الله قال قد كان الرجل يطلب العلم فلا يلبس أن يرى ذلك في تخشعه وهديه ولسانه وبصره وبره انظر إلى هذه الأبواب الأبواب الخير في تخشعه وهديه ولسانه وبصره وبره ولذا ترى وجوهاً يعني مشرقة بالإيمان أنت لا تدري من هذا الرجل كنت تقول هذا سمت طالب علم وأنت لا تعرف ولا تعرف متى يطلب العلم وأين يطلب وأين يذهب لكن لا تحتاج لهذه التفاصيل. لأن الوجه ظاهر عليه لكن قد ترى من هو في الحقيقة يطلب علما تقول هذا وجه كذاب هذا وجه نصاب هذا وجه يعني من ليس من أهل هذه الصناعة نعوذ بالله أن نفتضح صلى الله أن يتم علينا وعليكم النعمة والعافية والستر وعن إبراهيم بن إسماعيل قال كان أصحابنا يستعينون على طلب الحديث بالصوم من نفسه مع نفسه يصوم يستعين على طلب الحديث يعني المقصود طلب العلم عموما من حديثه وغيره بالصوم يكسر الصوم ولا يقول الله على طالب علم محتاج تركيز محتاج حفظ والصن ده عايز واحد فاضي والحال الشيطان ياتي كده لكن ده مسكين انت هو انت انت فاضي تطلب علم ومحتاج تركيز ومحتاج لازم يعني تملى الوعاء حتى كم ضحك علينا في مثل هذا وقال سفيان بن عيينه كان الشاب اذا وقع في الحديث احتسبه اهله احتسبه أهله. يعني يعني خلاص يعني كيف احتسبه أهله؟ يشرح قال أبو بقت الخطيب الضغذي رحمه الله يعني أنه كان يجتهد في العبادة اجتهادا يقتطعه عن أهله فيحتسبونه عند ذلك إذا وقع في الحديث يعني إذا وقع في طلب العلم ترتب على طلب العلم الاجتهاد في العبادة ومعنى الاجتهاد في العبادة أن يكون بالنهار صائبا وبالليل قائما فيطلبه أهله في مجلس مسامرة فلا يجدونه في يعني مجلس يعني على طعام فلا يجدونه فاحتسبوه كأنه مات يعني صار له طريقة غير طريقتهم وليس معنى هذا أن يكون عربيا جلفا خشنا بعيدا عن يعني حسن المعاشره ليس هذا المقصود كان السلف ألين الناس مع الناس وأقوى الناس بحقوق الناس ولكن يعني لا يمنع هذا أن يكون صاحب عبادة وديان بعض إخواننا إذا أراد أن يفعل هذا يعني عبث في وجه الناس وبتر وخرمطن وبرطن ويعني لم يعرف أحد أن يكلمهم وهذا ليس يقول الله كان السلف احتسبه أهله احتسبوني لا ليس هذا المقصود وإنه المقصود يعني لما يروا من جهده، لكن في أدب وفي وقار وفي حسن معشرة وفي حكمة، وليس في هذا الغش الذي نراه من أنفسنا. وكم كان العلماء الربانين مع تلاميذهم لفتات تربوية فاضقة ونصائح سلوكية مخلفة تعمل في قلوبهم وتظهر في أحوالهم تبدو من تواصل أجيات. والاحتكاك بين الطلبة وشيوخهم ويحدث بناء على هذا الاحتكاك مثل هذه الفوائد فعن إسماعيل بن يحيى قال راني سفيان وأنا أمازح رجلا من بني شيبه عند البيت فتبسمت قالش فقهقات وبمازح وتبسم فالتفت إلي فقال تبتسم في هذا الموضع تبتسم يقرأ على لكن عن عند البيت يعني عند الكعبة إن كان الرجل لا يسمع الحديث الواحد فنرى عليه ثلاثة أيام سمته وهديه يسمع الحديث الواحد فيبقى ثلاثة أيام عليه سمت الحديث وهدي الحديث ننظر كم نحفظ من أحاديث وكم عندنا في بيوتنا من الكتب والمصنفات وااا ضعف ظهور هذا على يعني وجوهنا وعلى ثمتنا وهدينا ودلنا لا حول ولا قوة إلا بالله وعن قاسم بن إسماعيل بن علي قال كنا بباب بشر بن الحارس فخرج إلينا فقلنا يا أبا نصر حدثنا فقال أتؤدون زكاة الحديث قال قلت له يا أبا نصر وللحديث زكاه؟ قال نعم إذا سمعتم الحديث فما كان في ذلك من عمل أو صلاة أو تسبيح استعملتموه هذه الزكاة إنما تحفظ في باب الأذكار كذا وكذا وكذا ثم لا تستعمله فهذا منع للزكاة وعن عمر بن قيس الملائي قال إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به ولو مرة تكون من أهله إذا بلغك شيء من الخير أي شيء فاعمل به ولو مرة تكن من أهله يعني بلغك من النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يقول في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور مئة مرة كانوا وكانتوا في الاستمرار كانوا يعدون له صلى الله عليه هذا كان دأبهم وأنت ليس بهذا دأبك اعمل به ولو مرة قل يعني استعمل سنة النبي فعلى صلى الله عليه بلغ أنه صلى ركعة من البقرة ونساءها لعمران هي رأيك ولو مرة نعم هذه مرة لا تأتي حتى نموت عجيب بلغك يعني أن امرأة من السلف كانت تسبح سنعشر ألف تسبيح في اليوم كانت أنت عمل ولو مرة فإذا عملت تقرأ أن آخر من السلف هذه همة امرأة همة الرجال كان يقع أربعين ألف تسبيح جرب ولو مره وأنت تسمع سبعين ألف تسبيح مرة أين هذه المرات وعلى هذا فقط نعم وعن أبي عمرو بن حمدان أو ابن حمدان قال سمعت أبي يقول كنت في مجلس أبي عبد الله المروزي فحضرت صلاة الظهر فأذن أبو عبد الله فخرجت من المسجد فقال يا أبا جعفر إلى أين قلت أتظهر للصلاة يعني ليس خارجا يعني تارك الصلاة المسجد خارج يتظهر قال كان ظني بك غير هذا يدخل عليك وقت الصلاة وأنت على غير طهر يا رجل انظري ينكر عليهم هذا واحنا بنسمعنا إذا ما رجل تعقيل وين اللي حصل يعني قبل زي ما توضأ سوا يتوضأ يا أخي لا هو يعني لا يظن هذا لا يظن إن يدخل وقت الصلاة ونحن غير متوضئين فكيف لو رأنا ونحن يعني بعد ركعتين نبدأ أن ندخل الحمام عشان نبدأ أن نتوضأ عشان نلحق الجماعة ولا تصور اللي إحنا يعني من ناس ال الكبار في هذا الشيء يا أبا جعفر إلى أين؟ قلت أتطهر للصلاة. قال كان ظني بك غير هذا يدخل عليك وقت الصلاة وأنت على غير طهارة. عجيب الله. عجيب عندهم. وعند ابي عفمة عاصم بن عفام من البيهقي قال بدت ليلة عند أحمد بن حمبل. فجاء بالماء فوضعه يعني لما تركه في مكان النوم. فلما أصح نظر إلى الماء فإذا هو كما كان يعني لم تمتد إليه يد قال سبحان الله رجل يطلب العلم لا يكون له ولد من الليل الإمام أحمد وما أدراك ما أحمد يعني ينكر على هذا الضيف المسافر المتعب أنه يعني نام الليلة حتى أصبح فاطر فجر لكن الماء كما هو لم يستعمل الماء يعني لم يتطهر ويعني يقوم بورده من الليل فيصلي ما كتب الله له كيف لو رأنا هؤلاء الحمد لله أنهم لم يروه لا وإذا لو رأنا هؤلاء لا لا يعني سبا وضربا وإهانة وقالوا يعني هل أنتم ناس هل أنتم تنتسبون إلى العلم وإلى السلف تنتسبون إلينا بالكلام لكن بالفعل لا والله قال رحمه الله فوائد يعني متعلقه بهذا الباب اعلم رحمك الله ان معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين انه يفهمه في الدين ومعنى الدين هنا يعني بغي أن يفهم في ضوء قوله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم بعدما سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان وبهذا يعلم أن مدح الفقه في الدين لا يختص بعلم الفروع الظاهر على علم الأدب الباطن لأن الدين شامل للأمرين بل الثاني أولى بالدخول فيه علم الأدب الباطن أولى من علم الفروع والمسائل الظاهرة لأن النتيجة والثمره لأنه النتيجة والثمرة المقصودة بالذات من العلم إذ إنه علم تحصل به تصفيه البواطن من عيوب النفس وتعلمه واجب على يد من هو أهل له من الكمل العارفين الجامعين بينه وبين علم الظاهر على الوجه الأتم كما قيل في شأنه علم به تصفية البواطن من كدرات النفس في المواطن وذاك واجب على المكلف تحصيله يكون بالمعارف والفائدة ظاهرة أن الفقه في الدين ليس حفظ أنصبة الزكاة ومعرفة شروط الصلاه وضوابط البيوع الصحيحة وغير الصحيحة وحظ جمل من العلم دون أن يكون لذلك أثر في الديانة وفي القلب وفي الورع وفي السلوك لأن هذا الأول إنما يطلب أجل هذا الثاني فعلم الظاهر يطلب لأجل ما يترتب عليه من علم الباطن فإذا فقهت علم الظاهر والمسائل ونحو ذلك وكنت خاويا في باطنك من الخشية والخشوع والديانة وهذه المعاني لم يكن هذا من الفقه في الدين أبدا وإنما الفقه في الدين أن تجمع بين الأمرين تعرف المسائل والفروع وتعرف أيضا أثر ذلك على قلبك ولهذا قال في الدين والدين هو الإسلام والإيمان والإحتاء وإذا كان الإسلام أعمال الجوالح الظاهرة فإن الإيمان أعمال القلوب الباطنة وأما الإحسان فهو نهاية هذه المقامات حيث تكون المراقبة والمشاهدة والمشاهدة فوق المراقبة هذا من الفقه في الدين اشتد يديك على هذه الفائدة الثانية اعلم أصلحك الله أن تفضيل العالم على العابد الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وقوله فضل العالم على العابد كفضل على أبناكم وهذه أحدث صحيحة كلها لا يراد منه أن العالم المفضل عار عن العمل يعني إفهم هذا جيد بعض الناس يتصور العالم أي عالم على العابد أي عابد والعالم هذا لازم أن يكون متعبدا والعابد يلزم أن يكون متعلما ليس هذا هو المقصود قال لا يرد منه أن العالم المفضل عار عن العمل والعابد عن العلم بل المراد أن علم ذلك غالب على عمله وعمل هذا غالب على علمه فإن العابد إذا كان عاريا عن العلم لا يسمى في عرف الشرع عابدا بل يسمى فاسقا لو تصورنا الرجل يتعبد بلا علم مطلقا هذا فاسق وليس عابدا. لكن كيف يكون عبادته بلا علم هذا يفسد أكثر مما يصلح لأنه بدوام تركه تعلم فروض العين لا يزال فاسق لو تعمد أن يترك تعلم ما يجب عليه هذا فاسق وليس عابدا. كما قال بعض العلماء وجاهد لفرض عين لم يجز إطلاق صالح عليه فاحترز لأنه بتركه التعلم لم يني فاسقا يقول العلم يعني لا يزال فاسقا أي يقول العلماء إنه لم يزل فاسقا بتركه التعلم الواجب عليه فالصالح لا يطلق شرعا إلا على القائم بحقوق الله وحقوق العباد ولا يمكن ذلك بدون العلم وقائما بحق ربه وحق عباده فصالحا قد استحق فالصالح مرادف للعابد لأن عبادة العابد بدون علم لا تسمى عبادة لأن ما يفسده صاحبها أكثر مما يصلح إن الذي بدون علم يعبده لا يحسن العمل لكن يفسد، فترد أعماله ولا تقبل بخلوها عن العلم وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل والحاصل أن العابد هو العالم الذي غلب عمله على علمه ولم يستغل بتعليم الناس بخلاف العالم فإن الغالب عليه التعليم والافتاء والتصنيف وكما ركز في هذه ينبغي أن تركز أنت أيضا في الثاني وهي أن العالم الذي له فضل على العابد وكل ما ورد في شأن أهل العلم فإنه ليس المقصود ينشغل بالعلم دون العبادة فإنما لا بد أن يكون مع هذا العلم قدر كبير من العبادة غاية ما في الأمر أن مساحة الطلب تأخذ منه وقتا أكثر من مساحة العبادة لكن كلاهما يأخذ أما أن يكون عاريا عن العبادة تماما إلا من الفرعب ويقول أن وقف مستوعب في طلب العلم هذا ولا في الأحلام لا يكون وأنت ترى من تراجم السلف كيف كان يعني شأنهم في العبادة وهم العلماء رحمهم الله ثالث الفوائد ينبغي لمن أراد التفقه في الدين في أول طلبه كأنهم يكلمك في أول طلبه انتبه ينبغي لمن أراد التفقه في الدين في أول طلبه أن يمزجه بالتعبد إذ إنه ليس سم عمر طويل في الغالب حتى يترك له برهة منه فيخشى عليه أن يموت وهو في السبب قبل وصوله للمقصود يعني من الآن احرص على التعبد لأنك لا تضمن العمر والعمر مهما طال فهو قصير وإذا كنت تتعلم لتتعبد فالعلم يطلب بالعمل فلا ينبغي أن تقول دعني أتعلم وسوف أتعبد ولسوف أتعبد وسيأتي الوقت الذي أتعبد ثم تموت ولم تتعبد لكن كن صاحب عبادة خصوصا قبل أن تنشغل قد تأتي أيام يكون فيها الانشغال وكثرة الشواغل والصوارف والمشاكل ما يعوقك وحينئذ تندم على هذه الأيام التي مضت تقول يعني قد كنت فارغا وقد كنت وحيدا وقد كنت خفيفا والآن صرت يعني مسؤولا وصرت مسقلا وصرت مكلفا بجمل من الارتباطات والمشاغل والمشاكل فاذا يعني صح عزمك فمن الآن وهذا اخر الفصل الحمد لله رب العالمين